سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك روى الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غناً وأملأ يدك رزقا يا ابن آدم لا تباعد مني لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا اتخيلوا معايا رب العزة جل في علاه بيقولك ما تبعدش عنه لا تباعد مني ما تروحش في سكة بعيد عن سكة ربك ربك الغني عن الغني عن طاعتك لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك ربك بيقولك لا تباعد مني ليه عايز تبعد ليه راضي انك تبعد الكلمة دي لو صادفت قلب سليم ألا ينقطع شوقا لله ربنا هو اللي بيقول لنا لا تباعد مني لما تسمع دي وتسمع في المقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه أبعده الله وأبحقه شايف المعنين؟ انت اللي حترضى لنفسك لو ادركت رمضان هذا العام ولم تستفرق قوتك وجهدك في طاعة الله سبحانه وتعالى العقوبة بعد العقوبة قرب العقوبة مرة تتصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك رمضان فلم يغفر له فيه في لض دخل النار محدش مستوعب ده محدش مستوعب انه ممكن يكون العقوبة كده إننا لو ما اشتغلتش في رمضان السنة دي إن أنا لو ما استمتش برمضان رمضان السنة دي. إن أنا لو ما خدتش الموضوع بمحمل الجد والعز ممكن يكون العقوبة دخل النار فابعده الله وفي نفس الوقت ربنا بيقول لك تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنا وأملأ يدك رزقا لا تباعد مني حسين بالمعنى يا جماعة حسين قد ايه احنا محتاجين نعمل النهاردة برمجة ايمانية عايزين نبرمج نفسينا ايمانية بانه رمضان السنة دي ما ينفعش يضيع منك ما ينفعش يبقى رمضان للتجربة رمضان السنة دي لابد إني يكون هدفك الأساسي في رمضان المغفرة، رمضان السنة دي أنا عايزه رمضان أول مرة. ثبت في مسند الإمام أحمد صاحبه الأنصار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه يقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة يغلق فيه أبواب الجحيم تغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رقم واحد ما ترضاش بالبعاد رقم اثنين ما ترضاش بالحرمان فالآن تخيل نفسك وقد أعطاك الله عز وجل هذه المنة العظيمة فتعبد الله أولا بشكرها فمن جوات زي ما العلماء قالوا يبقى الاعتراف بها باطنا من جوايا حاسس قد إيه لو ربنا من علي في الكام يوم دول وبلغني ولو ليلة في رمضان إنها أعظم المنة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا عبوديتين في استقبال رمضان العبودية الأولى عبودية الشكر فالهج بالحمد من الآن العبودية الثانية عبودية الفرح أي وفرح لو ربنا من عليك برمضان الثانية دي تعبد ربك بعبودية السرور والفرح فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون العلماء بيقولوا لازم تفرح ولازم تبقى حاسس بالمعرض ده عشان كده النفس السلام كان بيبشر أصحابه بيقولوا لأنه رمضان وقت الطاعة وإحنا بنحب ربنا وعلشان تثبت أن أنت بتحب ربنا يبقى بتحب الطاعة بتحب الصيام بتحب القيام بتحب العمرة بتحب مسكة المصحف بتحب التلاوة بتحب فعل الخير لأنه هو ده الدليل على رصيد حب ربنا في قلبك وإذا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانة وهم يستبشرون يبقى إن احنا نتأهب ونستقبل رمضان واحد بشكر اثنين بأن نتعبد الله بعبوضية الفرح ثلاثة بالتعظيم قال الله ومي وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يبقى ايه لا احنا في رمضان عارف المعنى ده كل ما يهجم عليك دلوقتي عايز تقعب تدردش دردشة يعني هتاخد لها يعني ساعة ولا حاجة مع صاحبك اللي انت بالك مش عارف ايه لا احنا في رمضان ما فيهاش حاجة يعني مسلسل من مسلسلات 86 مسلسلة تفوت 86 طب واحدة كده على الماشي واحدة بس لها تتبعها مفاش مشاكل يعني لا احنا في رمضان تب انت عايز تعيش جدولك اليوم المعتاد لا احنا في رمضان رمضان ما ينفعش فيه صلاة الفجر الضيع رمضان ما ينفعش فيه تب انت بتقع فيه الذنوب بتاعت الشهوات والكلام اللي انت عارفه من نفسك ده رمضان زمان مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات فمن يعظمه يبقى دا تقي واللي يطفل عنه يبقى هذا هو الشقي لكن علينا ان احنا نحط من النهاردة الشعار دا وانا عايزكم تتوقفوا مع هذه الايات اللي سمينا بسببها محاضرة الليلة رمضان اول مرة انا عايز الشعار دا يبقى شعار السنة دي رمضان اول مرة يعني ايه رمضان اول مرة ليها شقين رمضان فرصة يمكن تبقى اول واخر مرة ورمضان هديا فلو رفضتها اول مرة يمكن ما تلاقيهاش تاني مرة ورمضان حيبقى اول مرة تعمل ايه من الطاعات السنة دي انا عايزك تقول رمضان 1430 اول مرة اختم فيه القرآن كذا مرة اول مرة اتصدق فيه بكذا اول مرة فيه اعمل كذا هو ده معنى رمضان اول مرة فليها شقين شق يخوف وشق يفرح تعالوا نبتدي بالجزء الاولاني واسمعوا معايا الايات دي في سورة التوبة والواجب العملي ان احنا الليلة نصلي بالربع ده اخر ربع في سورة التوبة او اخر ربعين في سورة التوبة اسمعوا الايات على اعتبار ان احنا المخاطبين بيها ربنا بيقول ومنهم من عاهد الله لان آتانا من فضله لنصدقا ولنكونانا من الصالحين السنة اللي فات في رمضان أنا السنة دي في رمضان كذا وكذا, وكذا بس رمضان الجاي اتفرج والله لا يكون أحلى رمضان حنقصر في الدنيا حروح رمضان أعمل عمره من أول يوم حصلي من أول يوم قيام وتهجد السنة دي حصوم بقى بجد صام لسانه وصام عينه مش بس صيام اكل وشرب وشهوة خلاص لان آتانا من فضله لنا الصدقان وبقالنا كده يا رب بلغنا رمضان يا رب بلغنا رمضان يا رب بلغنا رمضان ماشي لان آتانا من فضله لنا الصدقان ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله ادى رمضان ومن عليك واستفاك والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهود رمضان ده من أعظم الأشياء والحديث مشهور الحديث في صحيح ابن حبان لما كان في اتنين متأخيين اتنين صحاب قوي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم توقم يعني اتنين مع بعض توقم روح يعني واحد منهم مات قبل الثاني بسنة بس مات شهيدا في الغزو وجل بعدين مات بعدين بسنة لكن مات مش في الشهادة مش في المعارك ولا في الغزوات ولا كذا مات عادي، فالصحابة قعدوا يفكروا في الاتنين دول. ده كانوا حبايب قوي، مشي مع بعض رايحين الجماع مع بعض يحشدوا دروس النبي صلى الله عليه وسلم وجلاست النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض، معروفين الاتنين دول تو أمرور. طيب قالوا طمأه كده ده في الشهادة ده بقى فوق قوي قوي مع النبيين والصديقين والشهداء. بلغ منزل الشهادة والثاني غلبان مات عادي. الاتنين مش حيفوا زي بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال العاط قال لهم مش كذا. قال لهم الثاني أعلى منزلة من الأول إزاي قال ألم يعيش بعده كذا فصلى كذا وكذا ركعة وصام رمضان وقام فاعتبر إن هو لو بلغ رمضان فصم رمضان وقام رمضان أعلى منزلة من الشهيد لإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله قادي رمضان داخلوا به دخلت لقيت إيه بقى اللي حجم عليك عاداتك ما أنا متعود أن أنا ينام كذا هتيجي دلوقتي تلخبط لنظام النوم وتقول لي صلاة فجر إزاي دلوقتي أنا متعود أن أنا بشتغل قد كده وبعمل كده فأنا بيتهدى حيلي تيجي تقول لي قيام إزاي وعايزنا بقى نصلي قد كده وعايزنا نقرأ قد كده وعايزنا الموضوع انا متعود ان انا كل يوم اول ما بروح ورفات على التلفزيون وقعد اتسلى شويتين ثلاثة جايت الوقت تقول لي لا امسك مصحف ازاي فلما اتهم من فضله باخلوا قال لك لا صعب عشان اغير حياتي صعب شوية باخلوا به وتولوا وهم معرضون ادوا ربنا ظهرهم العقوبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون العقوبة إيه مرة ما طلعتش فيها راجل مع ربنا أخلفت العهد مع ربنا أخلفت الوعد مع ربنا ما حصلت لكش حاجة زي كده مرة من المرات كنت خلاص هتشوف الموت بعينيه. او هتشوف الموت في واحد من عيالك او هتوع في ازنة كبيرة في شغلك في بيتك في اي مكان ما حسيتش بحاجة زي كده فساعتها وطلو يا رب لو نجتني من دي خلاص هتوب وحبقى كويس ومش هعمل كده ثاني ما روحتش دفنت شاب في العشرينات وانت خارج عادت تقول لا حول ولا خوة الا بالله الناس بتموت في سن الظهور لا لا لا لا انا لازم اراجع حساباتي مش عامل كده ثاني والله خلاص فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلافوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون هي كانت مشكلتهم ايه رقم واحد مش رجالة مع ربنا أخلافوا العهد مع ربنا رقم اتنين بخلوا بجهدهم على ربنا حيث تناموا وفي نداء الرحمن بيقول ام قوم الآن بين يدي الله فانت آثرت هواك أنا محق انت دلوقتي يا جماعة رمضان هو ايه بقى خد في اكبر ما تستطيع من رصيد الحقنان وفي نفس الوقت شهواتك بقى عايز برضو تعيش دايما انت برضو عايز تتفرج على كذا وتتابع كذا وتعمل كذا وتتكلم في كذا تعيش حياتك فتبخل على ربنا بنص ساعة تقرأ فيها جزء قرآن هو ده اسمه بخش اه بخل على الله بجهده رقم ثلاثة الاية قالت ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب مشكلتك اللي حتقابلك في رمضان إن جواك غير براك إن ظاهرك بخلاف باطنك شكلك شكل واحد عايز ربنا وجواك قلبك بتاع دنيا وبتاع شهوات وبتاع عيشة ربنا بيقول لك هو انت فاهم ان ربنا مش مطلعا لجواك عشان ما تعيسش في رمضان وتقول لي انا ما لقيتش قلبي انا القرآن ما بيأثرش فيها انا القيام مش عامل معايا حاجة الصيام اهو رمضان الروتيني رمضان التقليدي هو هو بنفس الطريقة بنفس الحال الناس وقفة جنبية بتعيط وانا بعمل ايه علشان الاقي قلبي مش لاقي هو ربنا مش مطلع اللي في قلبك هو قلبك ده بجد مشتاق وقلب محب وقلب وجل من خشية الله ولا قلب بتاع نفسك النوعية دي هي النوعية اللي عايشاها بالطلب العرض الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم يا عم بطل دروشا إيه اللي قاعد يقول لي من الصبح كذا وكذا ليه قضيها مش كفاية طايمين وقايمين وعاملين كذا وكذا وكذا حق ربنا اديناه له خلاص بقى عيش حق انا بقى فيسخرون من الذين منوا قال الله فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم انت تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يأذي القوم الفاسقين دول اللي مش حينالوا أعظم فمرط رمضان دول اللي رمضان بالنسبة لهم لن يكون رمضان المغفرة أعد ثاني أوصفهم علشان نبعد عن دول علشان دول اللي هيخسروا رمضان واحد مش رجالة مع ربنا بينقضوا العهود اتنين بيدخلوا على ربنا بجهدهم بمالهم بأي شيء يعني تدفع لها كام الجنة سلعة الله الغالية تدفع لها كام طالب منك ركعتين بخشوع وبكاء من خشية الله علشان تنال الفردوس وتنال جنة عرضها السماوات والأرض تدفع ولا تدخل تلاتة أعرضوا عن ربنا أربعة كذبين اللي أنا قلنا عليهم ظاهرهم بخلاف باطنهم دول اللي لن ينالوا المغفرة شوفوا بقى الايات جات بعد كده قالت ايه فرح المخلفون في ناس هتحط رجل على رجل في رمضان في ناس هتقطع نفسها هتسمع انا اقول لكم حاجات مني اللي انا شفتها بعيني وسمعت عنها من يختم القرآن عشرين خاتمة وانا اعرف ناس بالاسم بيقرأ كل يوم عشرين جزء وخمسة وعشرين جزء عندنا والله اللي بيعمله كلام ده انا ما بقولش ان انت تعمل الاعمال الكبيرة ولو في واحد عنده القدرة يعمل بس انا بقول ان في ناس هتبقى حطر رجل على رجل في رمضان وراضية ان الناس تبقى مقطعة نفسها في الطاعة وفاهم هو بقى ان هو ايه ان هو لا لا لا انت تعرفش اللي جواه عالي قوي مع ربنا ما تتدخلش انت في القصة دي طب والناس اللي عادة بتشتغل دي مالهم دلو خليهم هو ده شغله انا بقى شغ أنا وأنا قاعد كده تجي للجنة لغاية رجلية فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرحانين يعني هو متخلف هو اسمه متخلف صح هو متخلف وفرحان أول وإرادي جدا يا جماعة بقولك الرجل بيصلي طب بيصلي كل يوم ورا الشيخ فلان واختمنا في القرآن كله يبقى في صلاة القيام وارجع بالليل لك انت ركعتين بأهلك ولا تصلي انت مع نفسك علشان يبقى قام رمضانا ايمانا واحتفا بغفرة لما تقدم من ذنبك يمسك لك بقى في الحديث يقول لك مش انتو قلت ان الواحد لو صلى خلف الامام تكتب له قيام الليلة كلها ثلاث عن روح يا سيد نصلي من ساعة دمانية لساعة عشره ورا الامام ونرجع بقى نكملهم مسلسلات يع هو فرحان قوي ان هو عمل حاجة وقاعد حطة الرجل على رجل فربنا ليه فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكاريه ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم اهو رمضان رمضان الجهاد رمضان شهر الجهاد بدر وغيرها فهو وقت المجاهدة كيرج. تقول له رمضان شهر الجود كان صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون يكون في رمضان كاري بيطلع الشيء اللي هو يعني ايه ما يبقى شكله فيه وحش علشان البرستيج بتاعه انما انه هو يقرص على نفسه انه هو يبقى بجد جهاد كارهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر رمضان جاي 28 صيام يعني ما فيش بعد كده كارهوا وقالوا لا تنفروا في الحر ينفع تروح ماتكة في شهر 8 يعني خط الاستواء ودرجة الحرارة مش عارف عاملك زي لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم أشد حرة لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو اسمع دي بقى إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين هو ده معنى للدرس كله هي مرة ممكن تبقى السنة دي هي مرتك انت راضيت بان انت تقعد قعد بقى طول عمرك انكم راضيتم بالقعود اول مرة قوم صل قيام انكم راضيتم بالقعود سيب اللي انت بتعمله من معاصي وجدد توبتك انكم رضيت بالقعود اول مرة شوفوا الايب بترعب ازاي مرة واحدة يعني هم غلطوا مرة ما تبقوش فرص انك ومرضيتم بالقعود اول مرة فقعدوا مع الخالفين عارف اقعدوا مع الخالفين يعني اقعد مع مين يعني اقعدوا مع الحريم اهل العذر النساء مش عليهم جهاد فقعد حبيبي جنب الحريم ما بقيتش راجل معارض ما ينفعش تتصنف على انك راجل عند ربنا فقعدوا مع الخالفين ليه عشان نراضيت بالقعود اول مرة الآية الثانية اللي تخوف في حكاية أول مرة وشوفوا كده وعملوا بحث في القرآن على لفظ أول مرة الآية الثانية في صورة الأنعان شوف بقى ربنا يقول ايه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عين زيغة وقلب زيغ العقوبة ايه زوغان يا جماعة رمضان بتلاقي نات قعدة وسلحان وبتفكر فيه مشاكلها همومها بقول لك رمضان رمضان مغفرة عتق من النيران ليلة قدر كذا هو فرحان في حتة تانية خالق هو كده ونقلب أفئذتهم زايد وأبصارهم كما لم يؤمنوا به إيه كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون هي كانت مرة لم يؤمنوا به أول مرة ما بقاش عندك اليقين ده ما كانش عندك الهمة دي ما خدتش الموضوع بمحمل الجد ده ادك فرصة مرة كما لم يؤمنوا به اول مرة ونظرهم في طبيانهم يعمهون العمه قالوا عم القلب كلمة عمه بالهي معناها عمل القلب نظرهم في تغيانهم يعمهون مش شايف المنكر بقى معروف والمعروف بقى منكر الحق بقى باطل والباطل بقى حق كله دخل في بعضه ما بقيتش فاهم أمشيها يمين ولا شمال نثبت قولك وناس عدلك أعمل إيه حيران في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى أثنى رمضانه وهو في حتة تانية كانت المشكله إيه عشان ما آمنش به أول مرة فخلونا نحط المعاني دي قدام عينينا ونعلن إن شعار رمضان السنة دي رمضان أول مرة فاللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ورفع الأثقام والعون على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا أجمعين ورحمتنا أجمعين وأعطقت رقابنا أجمعين رمضان ده بالمعنى الثاني رمضان أول مرة أعمل فيه كذا عايزيني بأشعار أول حاجة أول مرة يبقى رمضان فرصة للتغيير فرصة أننا بجد أول مرة حيث أننا تغيرت اه دي اول معلم اول مرة احس ان انا بجد تغير تسيبك بقى من الكلام اللي انا بتحك بيه على نفسي ده اللي هو يعني إيه؟ اعمل اي حاجة متعذكر اقول اوه انا مش وحش قوي ولا حاجة ده في نفس بتعمل اسوأ مني لا لا لا مش هنعمل كده حيبقى فرصة حقيقية ان احنا نتغير اول مرة احس بالتغيير يبقى في رمضان ربنا قال وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورة جعل الليل والنهار انت مش قادر في الليل تشتغل وتقيم وتعمل عندك فرصة في النهار ما عندكش في النهار ده عندك في الليل ما قدرتش في رجب عندك شعبان ما قدرتش في شعبان عندك رمضان الحق وعوض الحق وتغير الحق هذا الزمان الذي اجتمعت لك فيه كل معينات الايمان الشيطان خلاص من السلسل. والنار مغلقة الأبواب والجنة مفتحة الأبواب يا باغي الخير يا الحق تعالى تعال خش قبل ما الباب يتقفل فالمعينات كلها قدامك فجعله أول مرة للتغيير كانوا يقولون فيه جوائز لا تشبه جوائز الأمراء صور انت بقى ان انت واخد جائزة زي جائزة مش عارف ايه التقديرية وسام الدولة من الطبق الكام حاجة كده يعني تروح تتعلقها هو رمضان كده رمضان جائزة الرب من صامه ايمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه من يقومه ايمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه من يشهد ليلة القدر فيحسن قيامها يغفر له ما تقدم من ذنبه رمضان فيه ليلة لو بلغتها خلصت كل مشاكلك في الحياة تتصور انت النبي بيقول صلى وسلم ان اعماله ماتي ما بين الستين والسبعين انت بتكلف عندك قول خمساشر سنة اتبقى خمسة واربعين سنة انت لو كسرت نفسك في العبادة خمسة واربعين سنة ما جبتش ليلة القدر ثلاثة وتمانين سنة وكسر ده قال خير من الف شهر اكتر من الف شهر عمرك كله ليلة العمر عشان كده مش ليلة الزفاف ليلة العمر هي ليلة القدر صح هي كده يبقى احنا محتاجين نسميها كده هي دي لنت العمر بجد العمر كله ده اكتر من العمر كله يبقى في طاعة الرحمن ويتبلك فيه فهم يعنيه ليلة قدر فبالتالي الجوائز العظيمة دي اوعد فوتها اوعد دع منك عايزه اول رمضان في حياتك تعال بقى نجدد شوية معاني اول مرة اعملين اول مرة اصوم رمضان السنة دي كل سنة بصومه اللي هم بيقولوا عليه صيام إبراء الزم عارف اللي انت ايه مصلي دلوقتي الصلاة صليت بس كنت سرحان بنسبة كام في المية صليت العشاء في عشر دقائق كانوا كام منهم سرحان وكان كام منهم بتركيز النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها أجدع واحد خد النص حتى قال عشرها. يعني أنت تدخل الملايكة مسكين الدفاتر لو صليت العيشة دلوقتي بخشوع وإيه بتدبر وإيه وانكسار لله وفهمت يعني إيه صلاة وصلة بالله يكتب لك دلوقتي مثلا عشر طلاب حاسن أنت رح تداخل واخد ألف حاسن ضيعت تسعة ثلاثة تبقى خسران ولا كسبان فهو نفس الفكرة أنا حصوم رمضان النبي نهانا صلى الله عليه وسلم أن احنا نقول صمنا رمضان وقمناه قال ليه قال علشان لازم العمل حيبقى فيه مشكلة ما انت مش هتبقى صايم يعني الصيام اللي هو مفيش التفاق قلب ولا في اي طغائر ذنوب. هتلاقي كلمة طلعت فارغة هتلاقي كذا هتلاقي كذا وربنا بيعفو يعفو عن كثير سبحان. عايزين السنة دي اول مرة اصوم رمضان بجد ازاي مش هيبقى صيام ابراق الزم حبقى حريف قوي انا صايم عارفين أن صلى الله عليه وسلم قال لنا فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل أنا صائم إني مرؤ صائم أنا عايزك من النهاردة أول مرة تحس أن أنت صايم والله العظيم في الصيام الصيفي ده بالذات لما الواحد بقى بجد يعطش لله ويجوع لله ويتعب لله كده هو ده بيذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف في الكلام على الصيف والعبادة في الصيف فبيقول أن أحد السلف جاءته حوراء في المنام وبشرته بأنه سيكون زوجها في الجنة قالت تدري بما أعطانيك الله عرف أنا ربنا جوزني ليك إمتى إنه اطلع عليك في يوم شديد حره وكنت شديد العطش تعبان جايب اخر مش قادر اعمل اي حاجة فوقت اذ زوجنيك فهكذا يدخل الله عز وجل لك الاجر على قدر مشقاتك له هو لا المعنى يبقى اول مرة ثم بجد اول مرة حس بالمعاني اللي بيقعد يقولوا عليها دي وانت حسن انت صايم بيجيب بقى حكم الصيام كلها والمعاني كلها المطلوبة فعايز السنة دي بالله يصن بجد معاك الاول الجوارح وبعد كده القلب ممكن لو الخطرات جد خطرات السوق اصله هو كله انائم بما فيه يمر يعني كل واحد قلبه حيطلع اللجوان ينفع مع كل مشكلة تقول اني مرؤن صايم تقول انا صايم فاكر لما حصل مش عارف ايه ويسحب بيك بقى وتلاقي نفسك روحت لغايه البر الثاني ورجعت تاني وانت تحط كده في الحبتين دول وعارف اللي حيحصل لما هترجع هيحصل ويجري ويعمل وتلاقي نفسك سحبت من ثاني والشغل اللي انت سايبه والبتاع اللي انت عاملها ومراتك اللي مش عارف ايه واولادك اللي ايه والحوال اللي ايه وبعد كده تقول لي مش لاقي قلبك اومال يعني هتلاقي قلبك ازاي تعرف قلبك ينقطع لله هو ده صيام القلب قيام القلب الايه التبتل التبتل الانقطاع لله قلبي ما اقطع لك يا رب لما سألوا الجنين كيف ينقطع العبد لله عايز قلبي اتقطع لك يا رب قال توبة حل الإصرار اكتب فهم يعني ايه توبة حل الإصرار انا مصر على ان انا بص بص حرام او اتكلم كلام حرام او انا عارف ان انا بشتغل بشغلانا فيها شبهة وعارف ان فيها شيء من الحرام او انا ما ببطلش غيمة بجيب زبط الناس وما عنديش ذاجر فيها اي يعني ده انا بحضر الناس من شر علان ولا فلان او انا عندي حتة الغل افتجاه علانه اللي ازاني في كذا ولا كذا او او او فانا بصير ما عنديش مشكلة فيها ويمكن اصلا ما بفكرش ان ده زمن من كتر ما الناس بتعمله حد بيفكر يعني مش شباب ولا حد يفكر في اطلاق البصر حرام لما ما بص بقى بص حاجه يعني اللي اتقدم قوي يعني انما يعني في المشي ده عادي يعني شكلك بنتكلم في ايه يعني احنا بنتكلم في حاجات أسوأ من كده بكثير قوي فده اسمه إصراء. اصرار على المعصية عايز تنقطع لله توب توبة تحل الاصرار ده يعني ايه تحل الاصرار توب من ادمان الذنب بانك رقم واحد تنقطع ليه وتلجأ له وتتضرع له وتقول له مش عارف نفسه بطل والله يا رب عايز بطل ومش عارف خد بإيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك توبة علي توبة تكون راضع عن الذنوب دي كلها يا رب تحل الإصرار كل واحد دلوقتي بقى معايا ياخد قرار الزنب اللي انت متعود عليه الفلاني جدد توبتك دلوقتي لو عايز قلبك يصوم لله لو عايز يبقى أول مرة صيام جدد توبتك دلوقتي من إدمان الزنب الفلاني اللي انت عارفه اللي انا مش عايز قعد أسكر لك أمثلة وكذا وكذا وكذا كل واحد ملم بزنبه بل الإنسان على رصه بصيرة ولو ألقى مع هنضحك على بعض عارفينه ولا مش عارفينه عارفينه صح رقم واحد توبة تحل الإسراء اثنين الخوف يزيل التسويف طب بس السنة دي نجرب احنا قلنا رمضان أول مرة الله أعلم إيه اللي حيحصل قديكوا شايفين سنة يقول لك الفلوانزة الخنازير ومنعوا الناس أهو عن العمرة اللي كان عايز نفسه يطلع ويتحرم حاسس بيه دلوقتي ممكن أنت السنة الجاية دلوقتي عاب بتقول السنة الجاية بقى ايه أخلي الصيام أحمر الشيء يعني الصيام السنة دي تجربة كده، نجرب في كم حاجة، اللي جاي نبأحسن شوية، مين قالك إن اللي جاي حيبأحسن؟ اسأل الناس كده اللي بقى لهم شوية في طريق ربنا، قل لهم الكيرف في الطالع ولا في النازل؟ اسأل الناس اللي بتعمل أعمال خيرات، قل لهم السنة دي الناس في الطالع ولا في النازل؟ شوف الناس من حواليك بتتخطفهم الدنيا زاي، وشوفهم في الطالع ولا في النازل؟ مين قال لك إن الصيام السنة, السنة الجاية إن أنت حاتي تبلغه أصلاً قد تمرض؟ قد يحدث لك أي عذر ما تبلغش عشان كده عايزين نصومه صح فقال لك خوف يزيل التسويف. ما تقولش حعمل الآن اعمل إن الله يكتب أجره وثوابه قبل أن يأتي الحديث في كده بيكتب قدره قبل ما بيدخل فلازم تلحق دلوقتي صحح دلوقتي خوف يزيل التسويف. خوف من ايه لحسن تسوق خاتمتي لحسن ما أبلغش لحسن يحدث لي ما لم يكن في الحسبان خوف يزيل التسوير ثلاثة رجاء يبعث على العمل أنا نفسي أمل عني منك يا رب أنا نفسي حبك يترسخ في قلبي يا رب أنا نفسي بعدش عنك تقول لي لا تباعد مني وأنا مقدرش على ألم وحصرة البعاد يا رب فرجاء إن أنا أخط الخطوة لله عايز أصوم لله أول مرة صوم يبقى قلبي منقطع لله جوارحي هتستجيب الملك هو القلب فلما القلب تلاقيه مزلع انت تلاقي الواحد من غير ما يعمل حاجة تلاقيه مطاقة لقصه وعنيه في الأرض وماشي كده تحس عليه السكينة وتحس إنه هو معاني الإيمان جواه وهو حابب ربنا ومشتهى تلاقيه الفرحة على وشره وفي جوارحه عايز ويصلي ركعتين يقول لك اصليت كمان ويمسك الجزء يقول لا خليهم 2 فرحان القلب لما دخل فيه المعنى وصام صح الجوارح تستجيب يبقى اول مرة صوم السنه دي مش صيام تقليدي مش صيام ابراء الذمه يبقى صيام ايمانا واحتساب كل سنة بنختم القرآن ويمكن نعمل مسابقات ختمتها دي عام اتنين وانت أربعة وانت ستة وانت يوه ده ما شاء الله ده كلان ده مكسر الدنيا ده مجري في القراية كل سنة كده عايزين السنة دي يبقى أول مرة نقرأ قرآن ختمة انت عتختم لك ختمتين أقل لحاجة ختمتين ختمة أول عشرين وختمة في العشر ده اللي حينقطع يضع العدد لكن الفكرة مش في عدد بس أنا عايز ختمة من الختمات اللي هتختمها في رمضان السنة دي إن شاء الله تقعد فيها اللي تعوده بس ختمة بتدبر ختمة بتاخد نفس الوقت يعني أنت بتقعد تقرأ كل يوم 3 ساعات التلت ساعات اللي بتقرأهم دول أنت بتقرأ الجزء في نص ساعة فبتجيب 6 جزاء لو قررت ساعات لا بتجيبه في ساعة لربعة يبقى حجيب أربعة جزاء واخد بالك أنا عايزك تقرأ في الثلاث ساعات دول إن شاء الله تقرأ ربعين بس يوم تق بتقرأ زي ما احنا قاعدين كده نقول بص بص ربنا يقول ايه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ما تعوضش بقى تعمل لي الكلام اللي احنا كنا بنقعد نقول ان الناس بتخضر يعني يقول لك فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله بيتكلم عن مين عن المنافقين اعوذ بالله يا اخي منفق ايه بتاع احنا بتطع الكلام ده برضو لا مش للدرجات دي واحنا وحشين بس مش منافقين يعني طيب إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون حكَّفْرنا يا شيخنا وإحنا في العادة حرم عليك يعني ما ينفعش ولا برضو كفرين خب قلاط إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا لا يا عم إحنا من نوصلش درجات المؤمنين وما نحنا بتوعيبات إن شاء الله لا حصلت ذا ولا ده ولا ذا فهو قرآن مش بتاع وأنت عاد بترا بتعمل الإسقاطات الخارجية ترى كده أي آية مثلا في أي معنى آه بص بص كالده عارف كلان هو ده الآية دي بتاعت كلان لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة بص دخل الجامعة حول ولا ولا ينفقون إلا وهم كارهون أو ده ما بيطلعش خالص في رمضان لا صدقات ولا زكوات هو إيه النف كلها هي القرآن بيكلمه وهو بره خالص هو ده بقى إنما عايزت تنتفع أن بالقرآن كل آية بتخطيبنانا أيوة قد يجتمع في المؤمن إيمان وكفر ونفاق ان القلب يبقى فيه نفاق مش النبي قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصة ومن كان فيه واحدة منهن كان على خصلة من خصال النفاق يعني قال ان ممكن يبقى جوايا خصلة نفاق ومؤمن وممكن يبقى فيه خصلة من خصال اهل الكف ومؤمن ومجتمع فيه كل ده فعشان كده لما الاية خاطبني ابتدي بقى اقرأ قرآن بشكل مختلف القرآن راضيع قلبي عشان بقى يبقى اول مرة اقرأ قرآن بجد عايزين شعر رمضان زي ما كان في الصيام اني مرون صايم شعر رمضان القرآن ربيع قلبي عايز اغسل قلبي بالقرآن متفقين ان قلوبنا تعبانة عندنا شك قلبك تعبان ولا قلبك شغال قلبك ملك ربك ولا في سكة تانية قلبك بتعمين بتاع المرأة اللي بتحبها ولا بتاع الشغلانة اللي متقطع عليها ولا بتاع الفلوس اللي نفسك فيها ولا بتاع البيت اللي نفسك تسكن فيه ولا بتاع مين قلبك مشغول بايه فعايزينه قلب ملك الرب قلبي ملك ربي يبقى ازاي الكلام ده قلنا تنقطع ازاي لله الاول بقى نغسله افضل مطهر السلام كارم بيقوله كده اذا جاء رمضان جاء شهر الطهر جينا نغسل بقى شهر الغسيس اغسل اغسل في شهر رمضان اقرأ بالنية دي انا كنت عايز اقول لكم المعنى ده بس كنت عايز اختب به بس اقول لكم هنا لو قلت لك وزنك ايه عند ربنا تقول لي يوم الايامة هتوزن الاعمال الصالحات والسيئات وحيوزن الانسان نفسه انه لا لقدم ابن مسعود اتقل في الميزال من جبل احد يعني انت هتتوزن بنفسك انت وزنك ايه عارفين بتوع المصارعة والملاكمة عندهم اوزان كده صح تلاقي لك وزن الزبابة ووزن الريشة ومش عارف خفيف تقيل وإيه وإيه وإيه ما فوق تقيل. انت اوزن نفسك من الاول ولعب على وزنك لو لعبت على وزنك ممكن تجيب فيه المدالية الذهبية لكن لو لعبت على اعلى من وزنك تتخلص من اول بنية صح هو كده انت عارف انت فين فتشتغل على داو تجود قوي عشان لو عملت ازيد من كده مش هتعرف انت مش حملة ده فانا وزني ده انا هشتغل عليه هشتغل على المغفرة هشتغل على المغفرة الجوائز قدامي هاي عندي عبق من النار وعندي كذا وعندي كذا اه حسأل رب الله سبحانه وتعالى بس انا مقدر قوي انا فين وهلعب على الوزن بحس ان انا هستفرغ جهدي فعلا في الاستغفار والتوبة واصلح الصيام واصلح القيام عشان نغفر له ما تقدم من ذنبه فاهمين ألعب على وزنه على الوزن اللي أنا فيه فلازم تبقى عارف انت وزنك ايه عشان ممكن تبقى انت في وزنك تعمل احسن حاجة وتتدرج وتبقى وزنك اعلى واعلى واعلى واعلى وتمشي طريق ربنا عايز كده فعشان كده انا اقول لك انا عايزك تقرأ قرآن ممكن واحد هيقرأ لرفع الدرجات. لكن احنا عايزين نقرأ لغسل السيئات صح ولا عايزين نتكلم ابن عباس قال من قام السنة فقد قام ليلة القدر السنة اللي فاتت ما عدتش منك ليلة ما قمتش فيها الليل ليلة يبقى احنا عايزين نلعب على مستواني ونبقى عايزين نعلم انا ما بهمتش ده بالعكس ده. انا بقول له انت في شغلك اكبر يعني انت السنة اللي فاتت كون قرأت خرانة ديه ختمتين. خليهم السنة الثلاثة ويلا اعلى مش هقول لك اعمل ستة وسبعة انت السنة اللي فاتت عملت كم شنطة رمضان عملت كذا خليهم زيد واعلى اعلى بتدرج عشان توصي فاهمين المعنى ده عايز تعمل طفرة يبقى تهيأ لها من دلوقتي بدل ما انت كل مرة بتاخد خطوة تجري خمسة ماشي اتهيأ لها انقطع لله في رمضان السنة دي اقفل كل الشواغل اللي هتشغلك هيشغلك موبايلك اقفله وما تقعدش طول طفولان هيتصل بيا طب عين لا انت بالشغل هيقف طب مش عارف ايه طب مراتي طب القلق طب هتعيش القلق ده مش هينفع هيئ المناخ اللي انت فيه ان انت في الوقت ده بتعبد ربنا اي حد يسأل عليك انت فين شغال عند ربنا انت فين في الشغل اه انت فين في الشغل, فين في الشغل. انا دلوقتي شغال شغلتي ايه عند ربنا هي دي ينفع تبقى السنة دي يبقى شعارك أول مرة أقرأ قرآن ويغسل قلبي كل سنة نتنقل بين المساجد على أحلى صوت نروح نصلي وراه الشيخ فلان صوته طحفا الناس بتروح له بالألفات وانت فص الناس عايزين السنة دي ما يبقاش المعنى ده بس آه طبعا عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم عايزين يبقى همنا في الصلاة الاكمل الصلاة الاخشعة مش همنا في الصلاة اللي بطرف فيها انا عايز الصلاة اللي احس بقى فرها فاهمين المعنى ومش عايز بقى ماشي وخلاص الناس بتعمل ايه انا بعمل زيهم ويبقى هو ده انا رحت صليت ورا فلان وده اللي بيجيب قلبي اصلي وراه وهسبك عليه يجي لك واحد تاني يقول لك ده مش عارف مين بيعمل ايه والناس هناك بالامم ما لكش شاهده أنا بجيب قلبي أنا مش رايح عشان أثبت قدام الناس أن أنا بطل قيام وراء الشيخ فلان الفلاني اللي الناس كلها بتروح عنده فعايزين أول مرة نصحح القيام أول مرة صحح قيام عادة الناس بتحرف من أول يوم في رمضان أنها تصلي في المسجد الصلاة كلها في الجماعة وتلاقي ما شاء الله صلاة الفجر في بعض المساجد ولا الجمعة وتبقى فرحان وده 3-4 أيام طبعا عايزين السنة دي الحرص يبقى أول رمضان تصلي فيه 150 صلاة كلهم تدرك تكبيرت الإحرام أول مرة رمضان يعدي عليك ولا صلاة فتبني فيها تكبيرت الإحرام عشان تكتب لها البراءتان ونزود عشر ايام يبقى أنتنا وصلنا للجايزة دايما يدخل رمضان تجيب اليميس وتجيب مستلزمات رمضان وتفرح الأولاد وده مفوش مشاكل عادي ان انت تتوسع فيه على أهلك خير بس انا السنة دي عايزك توسع على أهلك من غذاء الروح مش غذاء الأبدان بتبقاش فرحان انه انت جبت لهم السنة دي أكل مش عارف ايه وجبت لهم لبس في العيد ايه عمل ازاي جيب واعمل بس عايزك تهتم بغذاء روحهم عايزك تربي ابنك السنة دي على يعني ايه رمضان وامراتك السنة دي تفهم معاك تجتمع ازاي على طاعة وتقول لها انت عارف غلطاتي كويس وانا عارف غلطاتي كويس ومش عايزين نعيش العيشة اللي هي ايه شيلني وشيلك فخلاص بقينا راضين بالحياة دي انا اطهن تماما واسكت عن الغلطات اللي انت بتعمليها ومش هنعاتب بعض ما احنا الاثنين نمنع عن الفجر فهنقعد بقى نتكلم مع بعض ونقعد نقول عايزين بقى نبقى صالحين والصالحات اغلب بيوت المسلمين كده وكل مشاكل اللي بتوصلنا كده تيجي من وراه تبعت لك مسج وتقول لك انت ما كنتش تعرف الاخ فلان انتكاس انتكاس شديد عايشين زي ما اي حد عايش الاخ اللي انت كنت عارف ان هو فلان الفلاني ده بقى دلوقتي مستبيح المنكرات فسامع محدش عارف عادي خالص هو بينزل صلي في الجامعة أو حتى بتوع الجامعة كلهم متفرقوا اللي كل يوم اللي بشغله واللي اتجوز وبيعت واللي مش عارف ايه فما بقاش فيه اللامة دي وبقاش الناس دي فما حدش عارف هو بيعمل ايه فلا اكتشفت ان هو بيعمل وبيعمل وبيعمل تتصور ان هو فلان ده النهاردة ممكن يعمل الموبقات دي سكتين على بعض وخلاص راضينا بالحياة المرة دي فبيوتنا للأسف الشديد هجرتها الملائكة واحدة اتصلت عليا تقول لي كده بصيت لقيت صوت التلفزيون وطي خالص كان قاعد بيقول لي اصل انا بتفرج على كوره وانا سامع صوت ماتش وانا قاعد في اوضتي ومره واحده فاتت ساعة ساعتين وبالليل فقال لك بقى كده ديناميت ورح موطت التلفزيون ورح مغير وقعد يتفرج على كليباته وعلى قله ادابه وعلى كلام من ده ايه ده واقع في بيوت المسلمين دخلت على الهارد ديسك بتاعه لقيته اصلا قاعد بيتفرج على اباحياته وبتاع قد كده اكتشفت انه راح مع أصحابه في اماكن ما ينفعش واحد يعرف ربنا ويحب ربنا يدخلها واعمل ايه اتطلق بتسالني تقول لي كده اتطلق وأنا لو اتطلقت هتبقى مصيبه سودا وفي نفس الوقت لو رضيت بالعيشة دي يبقى بعت ديني اعمل إيه؟ ولو كلمته بيطلع فين حل فشايلني وشايلك هي الاخره بقى من الناحيه الثانية تكسر عينه تكسر عينه بايه أنا عارف انت بتعمل ايه كويس فانا عايزه مش عارفه ايه الحاجات اللي هو بيقولها لا لا ما ينفعش تخرج ازاي دلوقتي تعملي كده ليه تسوي ايه فبقى خلاص انت هتعمل فيها عمطر دلوقتي انس فشيلني يا فعشان كده بيتنا فزدانه فعشان كده انت قاعد في بيت البيت ده اللي انت المفروض انه سكنك قاعد في بيت والبيت ده مليء بالمعاطف فانا هقعد اشحن فيك في رمضان وهتروح تعمل لي عمره في رمضان وترجع وانت مش عارف ازاي بعدين هترجع لنفس البيئه الملوثه هتتلوث فمن دلوقتي خد قرارك مع مراتك خد قرارك مع أختك واخوك وبيتك إن احنا إزاي كلنا نتغير لازم التغيير يبقى كلي وبالذات لو راجل في بيته أنا رب البيت يعني مش في بيت أهله يعني مش في بيت والده ولا كذا عشان يبقى هو المهيمن عليه أنا رب البيت أنا لازم أغير من ده عشان ما أرجعش على نفس الأمور أنا قلت اللي هيفوز من رمضان اللي خد قرار ما بعد رمضان دلوقتي فهمين بعد رمضان يا عم رمضان ان شاء الله هتلاقي اللي ياخد ايدك ويروح بك لمسجد هتلاقي اللي بيعمل شنطة ولا بيعمل مائدة ولا بيعمل كذا هتلاقي عمل تشتغل فيه بعد رمضان قرارك ايه هتتغير ازاي غير مراتك غير ولادك غير بيتك اعلم من دلوقتي المعنى ده هتتغير فعشان كده ما تهتمش بانك تأكلهم ايه وان انت تعطيهم ايه غذيهم ازاي خليهم يسمعوا كل يوم كذا يتابعوا كذا اول ما تدخل بيتك ها قرينا قدي ايه عملنا ايه فعالين النهاردة كل يوم نحلف على بعض ان احنا باذن الله كل يوم طالما انت قادرة على الصلاة مفيش اوقات اعذار مفيش كذا كل يوم انت فيه كل ما اصلي بيك ركعتين ونصلي مع بعض ونجتمع على طاعات في البيوت عشان المشاكل اللي احنا شايفينها مش هيحصل تغيير الا كده لان التغيير الفردي مش عيبه اول رمضان تغذي في بيتك روحيا وايمانيا كل رمضان ندخل السرور على الاسر دايما بتروح تدي شنط رمضان بتعمل كذا من الطاعات عايزين ما تبقاش الاعمال دي برضو تاخد شكل تقليدي انا عارف خمس ست بيوت بروح اديهم شنط رمضان كل سنة وخلاص انا عايزك تدخل السرور السنة دي على ناس ما تعرفهمش تبقى عبودية ليك الناس ما تعرفاش خالص تتعبد ربنا بيدخال السرور عليهم اللي هو أفضل الأعمال أول رمضان تدخل فيه سرور على ناس جداد عليك أول رمضان تتحرى فيه اكتساب أعمال جديدة لم تكن تعملها رمضان يساوي ايه يا جماعة بالنسبة لنا ايه الأعمال الصلاحة قول لي كده الجدول الجدول خمس صلوات نحن صليلين في الجماعة وتكبرت الأحرام وصيام في النهار ومن بين العصر والمغرب اعمل شنط ويعمل مواد وفرق وبعض الفطار شوية وتنزل تصلي قيام وترجع هترجع هتشوف حاجة تتبعها موعظة ولا هتعمل اي عمل خير اعمال معروفة ومحفوظة انا عايزك تعمل اعمال عمرك ما عملتها وفي رمضان استناجم او عملتها قليلا يعني هنتعبد ربنا بمسح رأس اليتيم يوم كده هيبقى مسح رأس اليتيم ألا تحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك هنتعبد ربنا بالصلة بس مش الصلة اللي هي على طريقة الجمايل اللي هو لازم أعمل يعني ما إذا مش عارف عاملة إزاي عشان الناس ما تكلش وشنا وخالي وخالتي وعمي وعمتي والناس وبتاعه وإيه نعمل الكلام ده اللي هو شيء معتاد شيء معروف عادة لا السنة دي هتعبد بالصلة بجد وحتبقى الجلسة دي أنا اللي حسيطر عليها بحيث أن الناس اللي موجودة تنتفع ما فيش مشكلة خالص إن أنا أجيب أهلي وإن أنا أجيب حد من الصالحين يتكلم في اليوم ده ونعمل قاعدة كده لذيذة ويبقى اليوم ننتفع به يقولك لا لا أصدرهم هيستبوخوا الموضوع ده وحتبقى شكلها مش عارف عامل إزاي خلاص يا عم جهز انت الموضوعات اللي هتتكلم معاهم فيها عشان ما ينعودش نتكلم على السياسة وعلى الكورة وعلى مش عارف مين وابن عمي اللي حصله وابن عمتي اللي جرالها وإيه ويعمل لسوي والكلام اللي احنا مش عايزين قلوبنا بضيع جهز انت الكلام اللي حينفع تتكلم فيه وتيعرف ازاي تدخل به على قلوب الناس دي تحس انه يبقى صلة ويبقى بجد في نفس الوقت عمل خير ودعوة لله تبارك وتعالي. أول سنة، السنة دي تهتم انت مثلا بموضوع المسجد اللي حصل فيه، تغرقه مطويات وكتب أذكار الصباح والمساء وتعود الناس بحيث الناس مقبلة فالناس دي تشتري أنت تشغلها، فتبقى أنت قاعد في بيتك والرصيد قاعد بيزيد، أمسكيه قد كده حاطه فيها أذكار الصباح والمساء عشان ناخد بلنا منها بمصاح، نشتري مصاح صغيرة ونفرق في المسجد الفلاني اللي إحنا بصل فيه نعمل شيء. مش بنفكر فيه بحيث انه نكثر من اعمالنا الصالحة حفرق في شرائط بتاعة رمضان كتيدات كذا اي شيء يوصل الخير للناس اتعبد ربنا سبحانه وتعالى دي اتعبد ربنا بعبودية الهدية عندك العبودية دي مش تهاده تحبه هي مش المحبة في الله دي أو عورى الإيمان الحب في الله طب وسيلتنا لها ايه هدية انا هطلّي في المسجد الفلاني وهتعرف كل يوم على 3 اربعة اهلا وصالوا ازاي الحال وانت فين نوبتاعه وانش عارف ايه وانا نجاهز هدية ليه ادهاله واعرف رقمه واعرف رقمي وتبقى تسأل علي واسأل عليك وعايزين كل يوم نبقى هنا ان شاء الله ونحجز الصف الاول وانا الشيخ فلان في المسجد الفلاني المعاني كده اول مرة يخطر على بالي ان انا افكر بالطريقة دي اول مرة اتبق لازم اعتكاف في المسجد ده الم جلسة الشروق لازم كل يوم يا إما قعد جلسة الشروق يا إما قعد بين العصر والمغرب أنا راجع من الشغل بعد العصر ماشي وانت راجع ارجع عالجامع وهم في البيت تبقى مجهزهم على أن هم ايه هتصل المغرب واطلع يبقى هم برضو يكونوا جهزوا الحاجة وواواوا توم ربة البيت تكون صلت المغرب في أول الوقت وتكون قعدت بعد كده الحاجة عمال ما انت تكون صليت ورجعت احنا كناش بنعمل كده كنا لازم نقعد الاول ونفطر كلنا مع بعض ونفطر كلنا مع بعض ونفطر المغرب يلحقها جماعة تانية يا اصليها في البيت لا مش هينفع اول مرة يبقى عندي المعنى ده في البيت يبقى رمضان اول مرة في الاعمال دي ليكن لك في رمضان هذا العام النصيب الاوفى في الدعاء كل ما بندعي عادة بندعي لنفسينا صح؟ ويمكن ندعي برضو للمسلمين بس مش أساس أفتر حاجة يفتعتون ليه يا رب ما تكننا يا رب سلمنا يا رب تقبل منا يا رب أعننا عايزة التنادي أغلب دعاءك يبقى لغيرك ولك بمفت يعني وانت ابتدعي أول ما جاء عليك يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب كذا قول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات يا اللهم تبع علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب اهدني وهد شباب المسلمين يا رب عفني وعف شباب المسلمين يا رب ارزقني بالزوج الصالح وارزق بنات المسلمين يعني الاخت تقول كده وهكذا بحيث ان احنا دايما نبقى مش نفسنا بس. نتخلص من عدة البخر والانانية ولو في الدعاية اول مرة اطمع هذا الامر اول مرة عايزك تروح يوم كده في مكان لا تعرف فيه يعني انا بصلي كل صلاة بصلي في المسجد الجنبين او بروح اصلي في المسجد المشهور عايزك يوم تاكد بعضك وتروح في حتة انت مش معروف فيها اخلص لعبادتك مش انا بروح عشان برضو بعد ما بخلص صلاة بقى ابن فلان وعلان فيها حتة انس كده لا انا عايز انس بالله فروح ولو يوم واحد في التلاتين يوم اصلي في مكان لا اعرف وعايزك تعمل بقى العبودية التانية اول مرة احاصب على صلاة السر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء حيث لا يراه الناس أعظم درجة من صلاته حيث يراه الناس بخمس وعشرين يعني ايه انا بصلي فمراتي عارفة ان انا بخش الساعة كذا بتهجد او هي البيت كله عارف المعدة فانا في مرة من مرات اقصد ان انا ما تواجدش ان انا اروح في المسجد الفلاني والمسجد ده بيتلفل وصلي فيه لو تهيأت ليه ظروف لا انا ممكن اروح مكان محدش هيتخيل دلوقتي واحد عنده شركة مثلا ولا واحد عنده كذا فخلاص الشركة بقفولة اراح واقف بعضي انا ورايح المكان ده واقفل على نفسي ومصلي كده حدش مطلع عليها وهنا بقى الاختبار انت دلوقتي ممكن تبقى قاعد لا يراك احد ممكن دلوقتي عندك كمبيوتر تعمل مش عارف في ايه ممكن تشغل التلفزيون بتاعك وتعمل ايه ممكن تسوي ممكن تعمل وممكن تقعد تصلي لا يراك الا الله يبقى الاختبار حيبان بقى انت جواك ايه فتروح مصلي صلاة لا يراك فيها احد لا زوجة ولا اولاد ولا اخ ولا اخت ولا ام ولا, ام ولا اب ولا احد او لو مش هيطاقص لها الام هم عارفين ان انا ما لما بنام بنام سيطيحا وعارفين لو انا قلت يا جماعة محدش يفتح بؤد دلوقتي انا نايم اعلننا الان مرسوم النوم فمحدش بيهووا بيقفلوا علي وخلاص او دخلت قلت وقفلت على نفسي خلاص انا عايز انام تعمل لهم بقى تمثيلية كده بدل 86 تمثيلية بتوع رمضان تعمل انت التمثيلية دي تخش طوله داخل نايم ومتاعر حدش صحيني الا عالصحور وتروح داخل ومصلي بصلاة ان شاء الله تقوله والله احد تصلي بها ساعة لا يراك احد محدش سمع صوتك محدش حاسس بيك انت على نفسك نايم في سبع نومة يبقى صلاة السر حيث لا يراك احد عايزينه يبقى اول رمضان تعمل فيه المعاني دي. طيب دي كده اول مرة انا بقى عايز اديك ثلاث اربع معاني يبقى كلمة رمضان السنة دي دايما تبقى جنبها الكلمة دي واحد رمضان قوة الارادة والانتصار عايز الاختبار الاساسي لك السنة دي انت بجد راجل وعندك قوة ارادة وحتنتصر على نفسك بربع قرآن زيادة تقرأ هتنتصر على نفسك باذكار انت بتتخلف عنها هتنتصر على نفسك بعبادات ما كنتش بتعملها هتنتصر على نفسك لأنا ممكن أطلع 500 جنيه سنة دي. عادي يعني إيه المشكلة أن نطلعهم أو الزكاة كده كده هنطلعها وممكن أعمل كم شامطة أعمل لي هتدي 100 شامطة ولا يهم عادي إنما لو جيت أستري طلع ألف هفكر هي كده بقى القاعدة أنا ممكن أطلع عشرين ألف جنيه صدقات ما تفرقش معايا لكن لو طلعت 50 هفكر هو ده بقى قوة الانتصار ان انا عارف ان ربنا بيقول لي انفق انفق عليك هتعامل مع ربنا باليقين ده ولا هتعامل بالشك والضعف اللي جوايا انت مراية نفسك قدامك هتتفرج انت هتنتصر على نفسك السنة دي ولا كل مرة مفيش فايدة انت برضو على وزن الزبابة مش عايز تطلع قال هو برضو كده كده هيخلط عليك السنة دي رمضان يساوي الانتصار رمضان يساوي قوة الإرادة رمضان يساوي الغنيمة عشان كده قلنا رمضان يساوي عندك عمل فل أبو بكر طلع من ماله كله عمر سرد الصيام عثمان صلى بالقرآن كله في ركعة وهكذا عائشة ما ماتت حتى سرد الصيام وجاءها في يوم خمسين ألف خمسين ألف درهم ففرقتها جميعا ولم تبقي لنفسها درهم هما دور كل واحد ليهم عمل فز ابو هريرة 12 ألف استغفال في اليوم والليلة ابو الدرداء كان يستغفر ويصبح 100 ألف الإمام أحمد كان يصلي في اليوم 300 ركعة وهكذا هتلاقي الناس بتعمل عشان كده اعمل غنيمة اعمل حاجة كبيرة عمل فز كبير عشان يبقى أول مرة تعمل كده وأخيرا رمضان يساوي حسن الخلق. عايز تكسب الناس دي كلها عايز تبقى رقم واحد عند ربنا حسن من أخلاقي لا للغضب لا للعصبية لا للنرفذة لا لظلم الضعفاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم ما هي مشاكلنا بتطلع هنا وأخلاقنا بتطلع هنا بتطلع في بيتنا مع مراتي مع عيالي بتطلع مع اللي بيشتغل معاهم هو ده في فحسن من أخلاقه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم وقال إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق تبسمك في وجه أخيك حسن خلق حنو على يتيم وأرملو ومسكين وضعيف حسن خلق عطف شفق على المسلمين وحتى على عقصات المسلمين نرجو لهم الهداية والرحمة حسن خلق عايزين نتعامل بالمبادئ دي, دي كن هينا لينا سهلا يحرمك الله على النار يبقى سبب من أسباب عتق الرقاب في رمضان يمكن تعمل دي تقعد تقرأ عشرين ختمة ويمكن ابتسامة تدخل بها سرور على غلبان تبقى تعضل ده كله فرمضان يساوي عندك التقوى وحسن الخلق ينفع يبقى الشعار السنة دي رمضان اول مرة ومعندناش كلاكت تاني مرة هو مرة اوعى تبقى انكم راضيتم بالقعود اول مرة وخليه يبقى احلى رمضان ورمضان اول مرة اكون فيه بجد طائع للرحمن اجعل شعارك لارينا الله ما اصنع لن يسبقني الى الله احد فإنهم عدو لي نفسي عدو لي شيطاني عدو لي الدنيا عدو لي كل اللي حيطعم عنك رب ولو مال لو وظيفة لو أي شيء فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إلا رمضان لنا أكتهدن فيه حتى يرى من نفسي أني قد بذلت أقصى ما عندي قال الله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم ادك رمضان اوعى اتفرت فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم